بوك تو تريدك ناو تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون أوتو فانيو تعطل السيارة تعطل السيارة كي يستس لبلاي بروكسيما بنزينايو؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ مي بيزنس هل كين لترين ديزل أليه؟ أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. من نبله حاس بنزين؟ ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. شو بيحاس كنسترون؟ هل عندك غالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ كيّني بباس تليفوني أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ ميبيزنس أوتو ترانند سيرفون أحتاج لخدمة سحب سيارة أحتاج لخدمة سحب السيارة أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن تصليح. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. أين يوجد أقرب تلفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ شو في حاسك؟ هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ نبزن نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. via auto identity lon mi petas. رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.